اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وزدنا ولا تنقصنا وارضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين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 ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجلي وعاجلي ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وانصر اللهم من نصر الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان ثبت قدامهم اللهم ثبت قدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميتهم وصوب آراءهم واجمع كلمتهم على الحق والدين اللهم عليك بمن بغى عليهم من اليهود والنصارى والبوذيين والروافض المشركين اللهم أحصهم عددا واختلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم شدد عليهم وطاتك وأحل بهم لعنتك وأنزل عليهم سخطك ورقزك إله الحق اللهم زلزل عروشهم ودكدك ديارهم واسنبهم عافيتك وأنزل عليهم غضبك ورقزك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في كل مكان اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا وبعد كل عسر يسرا اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وصن أبوالهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفيهم شر شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا كرب إلا نفسته ولا عسير إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا رجت، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا داعيا إلى الهدى إلا أعته، ولا عدوا للمسلمين إلا خذلته. بقوتك ورحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وخنا عذاب النار اللهم أصلح ولي أمرنا وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه